قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا